بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا أي يكون الناس أمته واحدة اللَّجَعَلَ لِمَن يكفر بالرحمن لَجَعَلَ لِمَن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لم ما متع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، وَمَن يَعْشُو عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقِيضَ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُنَّ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِيهِ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلِيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ أَفَلَا تُرْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فلولا ألقي عليه أسورة ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأضاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ولمّا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا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 مُدرِمون أم يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سَلَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُونَ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ أَمْ مَا يَصِفُونَ